أحشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم